وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّي جَعَلْهَا بَلَدًا آمِنَةً وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قُل وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْرِبْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ